بوك تو شاشة داشمت ستون ستون بانك في البانك في البانك نوريتشو تندريتي ساسكتا أريد أن أفتح حسابا Urid an aftah hei saben. Štai pasas. Huna jawazu safari. Huna jawaz safari. Ir štai mano adresas. Waheva onwani. Waheva onwani. Norėčiau mokėti pinigų į savo sąskaitą. اريد ايداع نقود في حسابي اريد ايداع في حسابي اريد سحب نقود من حسابي اريد سحب نقود من حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي <تصفيق> اريد ان اصرف شيكاً سياحياً, أصرف شكا سياحيا. <تصفيق> قيمة الرسوم كم قيمة الرسوم kur man pasirašyti Aina įenbugi an awqa Aina yajeb an awqa Ashlaukiu pinigų pervedimo švokitijus Antaziru hawala min Almania Antazir هنا رقم حسابي هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود اش نوريتشيو سيكيستي شويس بينيغوس اريد هذه النقود اريد ان اصرف هذه النقود مان ريكه ميركوس دوليري أحتاج لدولارات, احتاج لدولارات امريكيه من فضلك اعطني اوراقا نقدية صغيرة من فضلك اعطني اوراق نقديه صغيره ارتشيرا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 Eija bitakat įtimen, letiumkin istemelyha. Prašoma paspausti www.bukdu.dj, kad pamatytumėte knygas ir persisiųstumėte naujausią versiją.